أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألسنا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان من الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنصر لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في زتة أيام ثم استوى على العرش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 ويبدأ الخلق مما يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شرّهم من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نور منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يُفرَصِلُ الآياتِ لِقُوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لَآياتٍ لِقُوْمٍ يَتَقُونَ إِن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وقم بها وقم بها والذين هم عن آياتنا الحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانه اللهم وتحيتهم فينا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فَكَانَ الَّذِينَ لَا يَرْضَوْنَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَهَذَا مَثَلُ الَّذِينَ إِنْ فَضَّلُوا دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْوَهُ مَرْوَ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرْءٍ مَثَةٌ كَذَلِكَ ذُنِّنَ لِلْمُسْرِكِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وجاء لاَ فِي وَمَن كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَالِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ أَمْلِنَا نُنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقانا في بقران غير هذا أو بدل قل ما يكونني أن أبدله من القى إن أتبعوا إلا ما يُحَيِّلَ إني أخافُ إلَّا إن طِيَتُ رَبِّ عَذابِ يَوْمٍ عظيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كُمْ عُمْرًا من مَا بِهِنَّ إِفْلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْتَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنذل عليه آية من رب فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرواء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في القلّك وجرين به برِيح طيبة وفرِح وفرِحوا بها جاء سهريح عاصف وجاء ويحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا, لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون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 كما مفلح الحياة في الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينة وظن أهلها وظن أهلها أنهم قاذرون عليها أثنا أمرنا أثنا أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يبعو إلى دار السلام ويلتي من يشاء إلى صراط مستقيم من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثناه وشرهقهم بيله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت جههم قطعا من الليل مضلا أولئك أصحاب يحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا مكانكم ثم نقول للذين أشرفوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركائهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أثلف ورذوا إلى الله ما ولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل مَن يرزقكم من السماء والأرض أمَن أم يملك السمع والأذن صار وَمَن يخرج وَمَن يخرج الحيّ مِنَ الميتِ وَيخرج الميتَ مِنَ الحيِّ ويخرج الميت من الحي وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَسْتَقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ فَأَمْنَى كذلك حفظ كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هم شركاء ما يبدؤ القلقة ما يعيد قل الله يبدؤ القلقة ما يعيده فأنا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 أحق أن يتبع أما لا يهزي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما نستبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن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 أم يقولون السرا؟ قل فأتوا بثورة مثنه ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يكفهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمُفْسِدِيهِ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يجمعون اليك اف تسمع الصم ولو كانوا لا وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَنَّهُمْ يَلْبَثُونَ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِن مَّا نُرِيَنَّ الذين اَوَ الَّذِينَ نَعُوذُ بِهِمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَفْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلٍّ أَمْرٌ وَزْنٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وهم لا نظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أساكم عذاب موبياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أتم إذا ما وقع آمان نوقع داب الخلد هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون ويستلبونك أحق قل إيه ورب إِنَّهُ لحق وما أنتم بمعجز ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقص وهم لا نظلمون ألا إن لله ما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 وعضة من رغبكم قد جاءتم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وهدا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليسرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم, فجعلتم منه حراما وحلالا قل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 وَمَا تَفْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلٍ إلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْذُبُ عَلَى رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ دَرَّوْتِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو الزميع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 دنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وَاسْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِهِ وَتَذْكِيرِهِ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ ما قام وتسقير بأيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غما ثم لا يكون أمركم عليكم غما داكم لا يقضوا إليّ ولا تنظرون فإنّ توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرّي إلا على الله، إن أجرّي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ونمعه في الفلك وجعلناه خلائف وجعلناهم خلائف وأخرقنا الذين كذبوا بآياتنا فاظر كيف كان عاقبة المُدَرِّين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقطع على قلوب المعتدين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 هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يطلح الساحرون قالوا أجدتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبا ستكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون توني بكل ساحر عليم. فلما جاء الساحرة قال لهم موسى ألقو ما أن فلما ألقوا قال موسى ما جدتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحفق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا قرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين.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 ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأا انْتَبِوَ آل قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ مُتَّوٍ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالُوا مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ دِينَتاً وَأَمْوَالاً زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا قمس على اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأذبعهم فرعون وجنوده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 قابلون وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك ببعرك لتكون لمن خلفك آية، وإنك كفير من الناس عن آياتنا لغافلون، ولقد بوا أن بني إسرائيل. مُبَوَّأَ صِدْقُهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطِّيبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن لا تشك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تتونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حفت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلئن كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يوم سلم ما امنوا لما امن كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء هم جميعا اف انت تكرهم ماذا حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل ما وات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل تضرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم قل فلتضرو إني معكم من المتضررين ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله, ولكن أعبد الله الذي تؤفأكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.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 وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهَ بِضُرِّهُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدَّكَ فِي خَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِتَظْلِمْ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنَ الْعِبَادِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ